وَإِن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبور فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون سَمَاوَاتُ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تَدْعُونَا في لَكُمْ وَلَا تُصْرَفُ عَنَّا دَعْوَتُكُمْ وَلَكِنْ كَأَنَّكُمْ تَدْعُونَ الْجِبَالَ فَتُسَيِّرُهَا وَلَا تَسْمَعُونَ صَيْحَةَ الدَّاعِي وَلَا تَحْمِلُ الْجِبَالُ أَثْقَالَهَا إِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ